وَلَقدَدجَ أَتْهُم رسُلُناَ بِالبَيِّناتِ ثَُّ إ كَثِيرَ مِنهُم بَعْد ذَلِكَ فِي الأرضِ لَ مُسِْفون إِ مَا جَزَهَاَُّذينَ يُحَارِبونَ اللهَّهَا وَرَسُولهُ وَيَسْعونَ فِي الْ الأرضِ فَسَادًا أَ يُقَدتَّلُ أَوْ يُصََّبُ